بيمشي على ذي جنين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير لقد انزلنا ايات مبينات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 ففي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يعيث الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون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 طاعة معروفه ان الله خبير بما تعملون